على ارض العفاف تجمعوا على اطهارها يا نبح الكفور يا موصل الابطال لا تجزعي, لا, تجزعي لا تجزعي ابدا فقد أبدًا زار الهصور